سعينا نحو العلا إنا هنا نتألق ترر بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق قصة طالما سمعناها مذكنا صغارة إنها قصة بائعة الحليب قالت بنية قومي فامزق اللبن فالماء سوف يزيد الوزن والثمن قالت لها البنت يا أماه معذرة فقد نهى عمر أن نخلط اللبن قالت الأم أنا يرى عمر صنيعنا إنما الفاروق ليس هنا قالت البنت لا تفعلي أبداً فالله يعلم منا السر والعلنا إن لم يكن عمر الفاروق يبصرنا فإن رب أبي حفص هنا معنا إنها الأمانة درة من درر الشريعة سنتناولها في هذه الحلقة بصحبتكم وفي الحديث الشريف إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ونحن لا نريد أن تضيع الأمانة بل نريد أن يكون مجتمع المؤمنين مجتمعا تسوده الأمانة ويسوده الصدق ليكون مجتمعا يرضي الله تعالى ورسوله فهل أمبنا إلى بستان الأمانة نتناولها بالبحث من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ترر بدات بتوهج في لمعته من حسنها كل الكلام سيبرقون بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين أينما كنتم وإلى لقاء جديد بصحبتكم ومع درة جديدة من درر الشريعة السمحاء اسمحوا لي في مستهل هذه الحلقة أن أبدأ بالترحاب بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابوس حياكم الله الله بكم ونفع بكم أستاذنا الفاضل درة اليوم هي الأمانة وسأنطلق من الآية الأشهر في موضوع الأمانة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 وارض علينا وعنهم يا رب العالمين الحقيقة أن هناك عالم الأزل وعالم الصورة ففي عالم الأزل عرض الله لأمانة على السماوات والأرض والجبال فالسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون والكون ما سوى الله والكون أنفس, أنفس ففي عالم الأزل عرض الله لأمانة على السماوات والأرض والجبال أشفقنا منها الخلائط على شكل أنفس أشفقنا منها وحملها الإنسان بين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فلما قبل الإنسان حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول رتبة فلما كان المخلوق الأول سخرت له السماوات والأرض تسخير تعريف وتكريم موقف الإنسان في الدنيا من تسخير التعريف والتسخير بنص الآية الكريمة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه موقف الإنسان من تسخير التعريف أن يؤمن وموقفه من تسخير التكريم أن يشكر فإذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده فهذه الأمانة الحقيقة الدقيقة هي نفس الإنسان جعلها بإدارته بإشرافه ملكه إياها لذلك قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ولا شك أن هناك فرقا كبيرا بين الفلاح والنجاح فالإنسان قد يفلح في كسب المال أو قد ينجح في كسب المال وقد ينجح في تسلم منصب رفيع وقد ينجح في يعني سياحة شاملة في الأرض هذه كل نجاحات ولكن الفلاحة شيء آخر الفلاح حينما تحقق الهدف من مجئك إلى الدنيا فأنت فالح يعني طالب بجامعة قد ينجح باختيار أصدقائه وقد ينجح باحتلال مكان مطل على حديقة في, في القاعة وقد ينجح وقد ينجح وقد ينجح لكن إن لم يدرس وينال الليسانس لم يفلح فالفلاح تحقيق الهدف أما النجاح جزئي والفلاح شمولي فلذلك الإنسان متى يفلح إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده إذا عرف أنه مخلوق للجنة وأن الله جاء به إلى الدنيا يدفع سمن الجنة لذلك قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكرى والأنثى إن سعيكم لشتى في على وجه الأرض سبع مليارات ومئتين مليون إنسان وكل إنسان يتحرك باتجاه لكن الله جل جلاله أنزل هذا السعي المتنوع الذي قد يصل إلى سبع مليارات أنزله في خانتين سنتين فقط قال فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ الصنف الأول من بني البشر أولاً صدق أنه مخلوق للجنة لذلك بناء على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء ثلاث خصائص والطرف الآخر كذب بالحسنة فلما كذب بالآخرة وآمن بالدنيا استغل عن طاعة الله وانا حياته على الأخذ من هنا نقول يقع على رأس هذا الهرم البشري الكبير من آدم إلى يوم القيامة يقع زمرتان الأنبياء والأقوياء الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا والأقوياء أخذوا ولم يعطوا الأنبياء ملكوا القلوب والأقوياء ملكوا الرقام الأنبياء عاشوا للناس والأقوياء عاش الناس لهم والناس جميعاً من دون استثناء تبع للقوي أو نبي فالذي يسعده العطاء فهو من أتباع الأنبياء والذي يسعده الأخذ فهو من أتباع الأقوياء فالبطولة أن نكون من أتباع الأنبياء أن أن نبني حياتنا على العطاء يمكن أن نأخذ أن نأخذ وأن نعطي أما الذي يأخذ ولا يعطي هذا إنسان من أتباع الأقوياء فقط والذي يعطي ولم يأخذ هذا من أتباع الأقوياء بارك الله بكم أستاذنا الكريم تتمة الآية تلفت النظر وتثير سؤالا إنه كان ظلوما جهولا لما كان ظلوما جهولا؟ والله أنا لرأي لعله صحيح كأن الآية تقرأ قراءتين لا. تقرأ قراءة استفهامية وقراءة تقريرية لا. فالذي حمل الأمانة في عالم الأزل وجاء إلى الدنيا فوفى بالأمانة نقول إنه كان ظلوماً جهولاً استفهاماً لا لم يكن ظلوماً ولا جهولاً كان عبقرياً وكان موفقاً وكان مصيباً وكان سعيداً وكان ناجحا وكان فالحاً أما الذي أتى إلى الدنيا ونسي, ونسي الأمانة وانساق وراء غرائزه وشهواته نقول نقرأ الآية قراءة تقريرية إنه كان ظلوما جهولاً إن لو أنه أب عنده عشرة أولاد قال من يأتي بدكتوراه من أمريكا أكتب له نصف, نصف المعمل فواحد قال له أنا لها فذهب إلى هناك أما بقية إخوته لهم دخل جيد جداً ولهم بيت وزواج من الأب الغني هذا الذي قال أنا لها ذهب ولم يدرس فحرم من كل شيء فلما الإنسان يحمل الأمانة ولا يؤديها يكون ظلوماً لنفسه جهولاً بعظمتها فتقرأ قراءتين إنه كان ظلوما جهولا هذا الذي قال أنا لها يا أبتي ليس ظلوما ولا جهولا كان ذكيا جدا وكان طموح أما الذي وعد بأن يحملها ولم يحملها كان ظلوماً إنه جهولاً. كان ظلوما جهولا بارك الله بكم سيد أستاذنا الكريم المحور الثاني في لقائنا اليوم تفصيلي هذا مجمل الأمانة نريد أن ننتقل إلى تفصيلاتها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والأمانات جاءت بالجمع نعم. فما هي الأمانات كل إنسان في رفعه أولا زوجتك أمانة نعم. هل عرفتها بربها نعم. هل أعمتها على طاعته نعم. هل قومت مسيرها نعم. هل نصحتها هل أديت لها حقها نعم. هل طالبتها بحقك بأسلوب مقبول فالزوجة أمانة والأولاد أماني هل عرفتهم بربهم أما الهم كان فقط نجاحهم التحصيب فقط كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويطعمهم يطعم أهله وأولاده ويكشوهم ويتابع مصالحهم في الدنيا لكن غاب عنه إيمانهم غاب عنه استقامتهم غاب عنه تربيتهم فالإنسان محاسب عن أهله فإنه كان ف... فالآية تقول الإنسان حينما قبل حملة الأمانة ينبغي أن يؤديها أداءا كاملا فالزوجة أمانة الأولاد أمانة طيب معلم الصف هؤلاء الطلاب أمانة في عنقه هل علمهم تعليما صحيحا هل نبههم إلى القدرات الخاصة التي ينبغي أن يتمتعوا بها هل تتابع أخطاءهم وصحها هل صحها أوراق المذاكرة لا. فهذا في أمانة فالطلاب أمانة المريض أمانة عند الطبيب لا. هل نصحه بدواء له عمولة كبيرة من الشركة لا. أم نصحه بدواء فعال أكثر ليس له عمولة لا. المهندس ما في حرفة إلا فيها أمانة فأنت حينما تؤدي الأمانة تشعر براحة كبيرة جداً لذلك النقطة الدقيقة جداً هو توافق الشرع مع الفطرة قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطل الناس عليها يعني أي أمر أمرت به أنت برمجت وولفت على محبته وحبب إليكم الإيمان وَزَيَّنَهُ في قلوبكم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق وَالْعِصِيَانِ فأنت كل شيء أمرت به حبب إليك وكل شيء نهيت عنه مغض إليك فلذلك الفطرة الإنسانية تتوافق توافقاً تاماً مع المنهج فأنت حينما تستقيم على أمر الله وتعود إلى الله عز وجل تحس براحة لا توصف وكأنك اصطلحت مع فطرتك فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله أن تقيم وجهك للدين حنيفا هذا ما فطرت عليه فطرة الله التي فطر الناس عليها هذه الفطرة إلا أن الفطرة تعني أن تحب الخير أن تحب العدل أن تحب الصدق ولا تعني أن تكون صادقة نحن فطرنا على محبة منهج محبة الأمر مع كراهية النهي هذه فطرة أما حينما تكون صادقا هذه صبغة, صبغة قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة حينما تكون عادلا هذه صبغة محسنا هذه صبغة فالدين بين الفطرة والصبغة بارك الله بكم أسعادنا الكريم اسمحوا لي أن أنتقل إلى المحور الأخير في هذا اللقاء الطيب وهو ما نخصصه دائما للحس على التطبيق والممارسة وهنا أريد سيدي نحس نسمع منكم قصصا كثيرة وتقولون دائما القصة حقيقة مع البرهان عليها واقعنا اليوم قصص عن الأمانة توضح يعني كيف ترد الأمانات إلى أهلها يعني انا أقول مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر ومستحيل وألف وألف مستحيل أن تعصيه وتربح أذكر أنه إنسان وجد بمركبته كيس أسود وهذا الكيس الأسود توضع فيه القمامة أحيانا وأحياناً, وأحيانا الملايين فهو سائق تاكسي عمومي وجد كيس أسود بالمقعد الخلفي فتحه كل أموال مبلغ فلكي هذا الإنسان بقي أربعة أيام يبحث عن صاحب هذا المبنى مين أخذ هذا الشخص من هذا المكان؟ في حدا يفتقد شيء فأربعة أيام بجهد بليغ يبحث عن هذا الإنسان ثم عسر عليه لا. هذا الإنسان طلع راقي جدا اشترى له سيارة بمليونين رد المعروف رد له عشر مليون هاي الأمانة لذلك ورد عن النبي الكريم أن الأمانة غنى إن كنت أمين أنت تقدني صرت موثوق لأنه منحت الثقة هذه قصة أذكر تماماً في إنسان تصور أن يكتم أمواله عن أولاده وماك في حادث والذي وضع أمواله عنده استثماراً الرقم فلكي بحث عن أولاده أعطاهم المبلغ بالتمام والكمال هذا الدين والله أحيانا موقف أخلاقي بكل ما في الغرب من حضارة موقف أخلاقي هذا نعم في قصص كثيرة جدا أنا أذكر أنه في واشنطن سائق سيارة من أصل عربي مسلم وجد حقيبة فيها عشرة دولار بلغ الشرطة الذي لا يصدق أنهم جمعوا عدة سانويات في واشنطن في ملعب كبير وسألوا هؤلاء الطلاب لو وجدت محفظة فيها عشر تلاف ماذا تفعل؟ قال نأخذها فقال هذا الرجل المغربي الذي يقود سيارة عمومي بحث عن صاحبي صاحبتها وأرجعها لهم ففي بالإسلام قيم رائعة جدا هذه القيم الرائعة تهز أعمق المشاعر ونحن إذا طبقنا هذا الدين قطفنا ثماره حاضراً وآجلاً نعم وهذه الأمانة أظن يعني عند الغرب يعني هم قد لا ينظرون إلى, الـ إلى الـ لا يقرؤون الإسلام من مراجعه نعم ولكن ينظرون إلى إنسان أمين نعم تقي يخاف الله عز وجل فيعجبون لدينه أنا إذن أقول هذه والله الذي لا إله إلا هو لو أن أفراد الجاليات الإسلامية في العالم نعم في العالم كله في أوروبا في أمريكا في أستراليا لو أن أفراد الجاليات الإسلامية طبقوا أحكام دينهم تماما لكان موقف الغرب من الإسلام غير هذا الموقف لأن الإنسان في بلده قد يخطئ فيشار إليه فقط إلى اسمه بالخطأ أما الإنسان المقيم بالغرب إذا أخطأ يتهم دينه لذلك الآية الدقيقة والخطيرة ربنا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كفر. كيف أنا حينما اكتب تصريحاً كاذباً وأنا مسلم فهذا الآخر الذي يكفر بإسلامي أقنعته أن يكفر بإسلامي وأقنعته أن يؤمن بكفره ربنا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُنَا فالمسلم إذا أخطأ في بلده يشار إلى اسمه فقط أما إذا كان مقيم في بلاد أجنبية وأخطأ يشار إلى دينه لذلك ورد في الحديث أنت على ثغرة من ثغر هذا الدين فلا يؤتينا من قبله بارك الله بكم أستاذنا الكريم وأسأل الله أن يلهمنا الأمانة ويوفقنا للعمل بما سمعنا وجزاكم الله عنا كل خير بارك الله وأنتم إخوتي المشاهدين لم يبق لي في ختام هذا اللقاء الطيب إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة راجيني الله تعالى لكم دوام الصحة والعافية على أن ألتقيكم في درة جديدة من درر الشريعة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيم تلوح ومنهج يتألقوا دُغَرٌ هنا تبدو كشمسٍ تُشْرِقُ يُهْدِي لَنَا هَدِيًا بَدِيعًا مُبهِرًا من سُنَّة الهَادي بها نتوَثَقُ يَا أَيُّهَا الدَّرْهُ الْجَمِيلُ بِسَعِنًا والعلا إنا هنا نتألق ترر بدات بتوهج في لمعت من حسنها كل الكلام سيبرقون